يحيي القلوب ويطيرها شوقا إلى ذكر علام الغيوب وهو الذكر عبادة الكائنات كلها فلست وحدك أيها المسلم الذاكر النابه لست وحدك الذي تذكر الله عز وجل بل إن الكائنات كلها تذكر ربها فكأنك حين تذكر فالكون كله يتجاوب من حولك ويردد معك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أنواع الذكر كلها كيف ذلك؟ قال الله تعالى في محكم آيات التنزيل كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون قانتون أي مطيعون خاضعون خاشعون حتى إن السماوات والأرض لا يسبحنا الله ويذكرنه ذكرا كثيرا قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده شوف وإن من شيء كل الأشياء بلا استثناء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا كل الكائنات تذكر الله عز وجل وكل كائن له ذكره بلسانه الخاص وإن كنا لا نفهم لغتها ولا نستطيع سماع كلامها أو تسبيحها وذكرها إنه كان حليما غفورا حليما الحليم هو الذي لا يعاجل عبده المخطئ بالعقوبة العبد يخطئ والله عز وجل لا يعجل عقوبته بل يمهله هذا من حلم الله يعني العبد حين يغفل عن ذكر الله كان المفترض لما يغفل عن ذكر الله ربنا يعجله العقوبة أذنب ياخد العقوبة لا الله الحليم الله عز وجل لا يعجل العقوبة على العبد الغافل بل يمهله ليتذكر ويبعث له رسائل لتذكره رسالة واثنين واثنين عشان يفوق من غفلته طيب ولو الواحد رجع لعقله رجع لعقله ما هو اللي ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى عقله فين ده عقله راح منه عقله راح منه اول ما يذكر الله رجع له عقله يوم اه بقى انا كان بقالي شهر او سنة ما بقولش اذكار الصباح والمساء بقالي قد ايه ما بقولش اذكار اللبس لبست كام لبسة ما فيش اذكار لبس قلتها ركبت السيارات والوتوبيسات والقطارات بان ساقولي اللي الأذكار شربت كتير يطلع زي المحيط الهندي ولا الأطلنت مية وقعد أشرب ليل ونهار وأشرب من المية زلال وما بقولش باسم الله ولا الحمد لله كنت غافل يا رب اغفر لي يغفر لك إنه كان حليما على من غفل عن ذكره يمهله ويذكره ويبعث له رسائل يتذكر فإذا تذكر وندم على ما فات من نسيان ذكر ربه أو الغفلة عن ذكر ربه قال له قد غفرت لك لأنك طلبت المغفرة وعدت إلى الذكر عبادة الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وعندي حديث جميل وتصدقوا أن الحديث ده سمى الغفلين عن ذكر الله أغبياء هو الله العظيم سمى الغافل عن ذكر الله غبي لأني بين قسين كده مش بين قسين شيل القسين على عينك يا تاجر لما واحد يسمع فضائل ذكر الله عز وجل وإن ذكر الله داخل في تراكب حياتنا كلها قياما وقعودا وعلى جنوبنا في كل ما في ح... هتل حال من أحوال المسلم في أعماله كلها وقل لي ما لهاش ذكر لا كل أحوالنا لها أذكار هتل حال يعني مثلا كتاب بس افتح كده كتاب الأذكار للنووية اللي ما من نوو ليه كتاب اسمه الأذكار أحسن طبع ليه كده في حوالي خمسمائة صفحة أحسن طبعة محققة كان العلماء يقولوا إيه بيع الدار واشتري الأذكار كتاب الأذكار النووية لو حتبيع دارك علشان تشتريه أليل عليه بيع الدار واشتري الأذكار للإمام النووي افتح كده الفهرس لوحده في آخر الكتاب الذكر عنده كذا الذكر عنده كذا الذكر عنده كذا وجايب لك بقى الذكر في أحوال متنوعة حصر لها تشمل حياة الإنسان كلها فاللي يعرف ان الذكر بالطريقة دي كده ويغفل عن ذكر الله يبقى غابي عامل زي واحد مثلا يروح يلاهي قدام منه حاجة كويسة بتتباع وسهلة ويقدر يشتريها والسعر مش غالي وبس هي حتتعرض في السوق حيبقى لها تمن غالي قوي زي مثلا معروض المتر مثلا بتلاتين جنيه في حتة أرض وواحد قال لا هشتري لعمل ايه وعارفين ان العمران السكن بيمتد وهيجي لها بعد سنة او اتنين بعد سنتين المتر طلع تلتميت جنيه و3000 جنيه في الحتة ديه فييجي يقول لواحد صاحبه والله ده كان المتر معروض من سنة ب جنيه وانا قلت هعمل هنا يقول له انت غبي يا ابني انت ما بتفهمش مش تبص لقدام حد يفرط في حتة ارض زي دي سعرها هيتضاعف عشرات المرات بعد كده هو بقى اللي يسمع فضائل ذكر الله عز وجل وما ينتبهش اليها ويمشي مع الغافلين سميه النبي عليه الصلاه والسلام غبي لأنه شاف الخير الكتير قدام منه وسهل أن يوهمله وفرط فيه مليشي غير أنه غبي سأقول الله ان من الغباء الحديث بيقول إيه ما تستقل الشمس تستقل الشمس يعني sigu 귀اني تطلع يعني ما تستقل الشمس على شيء من خلق الله يعني ما تطلع الشمس على شيء من خلق الله الشمس بتطلع على إيه على الدنيا كلها تطلع على الإنسان والجن والحيوان والنبات والجماد مش الشمس بتطلع على الحاجات دي في الدنيا ها؟ بتطلع على كل ده ما تستقل الشمس على شيء من خلق الله يعني الشمس تطلع على خلق الله كله وكون الله كله إلا سبح الله الله يعني كل اما الشمس تطلع كل خلق الله يسبحون الله ايوه بس سيستفن نوعين يقول ما تستقل الشمس على شيء من خلق الله إلا سبح الله خلق الله الذي تطلع عليه الشمس أول ما تطلع كله بيسبح ربنا إلا استر يا رب ده من ده بقى إلا ده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم إلا ما كان من الشياطين فإنهم لا يذكرون الله شياطين أبالس وأغبياء بني آدم اللي هم الغافلين والعياذ بالله اللي هم قال عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل فاحنا الذكر عبادة الكائنات كلها تعالى نشوف الملائكة من خلق الله عز وجل أجسام نورانية لطيفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من أبرز صفات الملائكة إيه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون شوف يسب الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يضعفون إحنا عشان نعيش نعمل إيه؟ نتنفس شهيق زفير الملائكة علشان تعيش تعمل ايه مش تتنفس بقى الملائكة علشان تعيش تذكر الله عز وجل يلهمون الذكر كما نلهم النفس احنا ربنا بيلهمنا نتنفس عشان نعيش الملائكة ربنا يلهمها الذكر فأنفاس الملائكة تسبيح وذكر لله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به إلى آخر الآيات في سورة غافر آدي الملائكة يذكرون الله عز وجل ذكرا كثيرا طيب إبن أنت لما تذكر الله الملائكة أنت تشارك الملائكة في ذكر الله عز وجل السماوات والأرض تذكر الله عز وجل الله يعني الجمادات لها حيز من الذكر أو لنا كمان السماوات والأرض تذكر الله الأرض تحت منك تذكر الله نعم قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم شوفوا لك يسبح، فعل مضارع عفيد الاستمرار يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يعني يبا الواحد غافل عن ذكر الله والأرض تحت منه بتسبح يعني الأرض أذكر وأعبد منه لله عز وجل اللهم اجعلنا من الذاكرين بس خدوا بالكم بيقول أعاد الله عز وجل على السماوات والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليهن من فعل العاقل وهو التسبيح يعني المفترض لما نيجي نتكلم عن السماوات وما في الأرض نقول يعني بضمير إيه بضمير الـ بضمير ال غير العاقل ما ما ما إنما بيقول من من دي للعاقل والأرض جماد ليست تعقل لكن لما كانت تسبح الله كأنها هي العاقلة لا نحنا قلنا من شوية الذي يترك ذكر الله إيه أخبياء بني آدم طب الأرض لما تذكر الله تبقى أقل من ابن آدم الغافل الجبال تسبح لله عز وجل صح انت بتقول الجبال مع سيدنا داود فعلا قال الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يعني سيدنا داود بصوت الحلو لانه كان ليه نغمة حلوة سيدنا داود لحتى سيدنا ابو موسى الأشعر رضي الله عنه لما كان يقرأ القرآن امام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ايه لقد اتيت مزمارا من مزامير آلي داود كان سيدنا داود صوته حلو بالذكر فكان لما يذكر الله الجبال تسبح معاه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وقال الله تعالى يا جبال أويبي معه والطير يا جبال أويبي مع داود أويبي يعني ايه أويبي يعني رددي الذكر الذي يقوله داود عليه السلام يا جباله. حتى احنا كنا بنغني وغني وحنا صغيرين كده نشيد كده رددي يا جبال رددي يا سهول أننا نقتدي بالرسول حاجات زي كده يعني الجبال تردد مع الذاكرين سواء انت سمعت أو ما سمعتش نبي الله داود كان يسمع الله عز وجل ذلك أما نحن فقد يسمع الله عز وجل منا قد يسمع الله عز وجل منا بعضنا يسمعه تسبيح الجبال كما حصل لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر حين سمعوا تسبيح الحصى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق مع داود سخرنا الجبال معه شوف كأن سيدنا داود إمام للجبال يبدأ يذكر وهي تأتم به وتذكر بالعشي والإشراق لأن أفضل أوقات الذكر في الصباح وفي المساء حتى إحنا لما نروح الحج ربنا يبارك لنا وإياكم أو العمرة مجرد من لبي بنعمل بنرفع صوتنا بالتلبية يسني رفع الصوت بالتلبية للرجال أول ما تلبي إيه اللي يلب معاك إلا على يمينك من حجر أو شجر أو مدر وإلا على شمالك من حجر أو شجر أو مدر الكائنات بتسبح معاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا فاللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم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 أفتاحوا أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق أخيار الله قد أعلى بالذكر منزلة ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار أذكر إلهي